أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه, وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح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 عن ايات الله بعد اذ انزلت اليك وادع الى ربك وادع الى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله اله اخر ولا تدع مع الله اخر لا اله الا هو كل شيء هارك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون